لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي اسرا ؤا الى الا ما حرم اسرا ؤا على نفسه الا ما حرم اسرا ؤا على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فتلوها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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَبْغُونَ بِهِ عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا وطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين